بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض الحكيم ايومي وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش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 والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده يُخْرِجَنَّكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رحيم.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 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُجُوهُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ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 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ انْفِقُوا وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَنْظُرُونَ نَقْتَبِسُ أَوْزُونَ نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ مَأْوَاهُ كُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ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 ان الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُمْ وَيَضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصُّدِّيقُونَ وَالسُّهَدَاءُ عَنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل وتكاثرا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطارا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله بل حياة الدنيا إلا متاء الغرور سنبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يساء والله ذو الفضل العظيم لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوَ عَلَى كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختان فخور الذين يبخلون امونا ناسب البخل يتولى فإن الله الغني الحميد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيْزَانَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَكُومَ الْنَّاسُ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الله قضي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوءَةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَذَانِكٍ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه, وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفه وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْدَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا إلا بتغوى أرضوان الله فما يرعوها حق رعايتها فأناتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُوا يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمْ لألا يعلم أهل الكتاب بأن لا يقدرون ولا شيء من فضل الله وأن الفضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء